قال إبراهيم فإن الله, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبغت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 Wanjur, ke atas tulang. Bagaimana kita memotongnya, kemudian kita memotongnya dengan daging. Lepas itu, Allah menunjukkan kepadanya dan Dia berkata,